طال الذين غنوا عنه عليهم وير المقبور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 إن لك في النهار سبحا طويلا وابكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واخبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وَمَتَرُجْفُ الْأَرْضِ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْإِبَالُ كَثِيفًا مَّهِيَ لَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شاهدا عليكم كما لنا اله فيرعون رسول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذ وبيلى فكيف تدقون ان كذرتم يوما يجعل الوردال شبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة ولقفه وتلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن كَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَا سَيَسَّرَ لَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حسنا وَلَا تُقَدِّلُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِذَ السَّمَاءُ نُفِخَتْ فُطِرَتْ وَاِذَ الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَ الْقُبُورُ حُفِرَتْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ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 لها يوم الدين وما هم وَمَا بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يكون نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لل